واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ودوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض محسنين قال الملأ الذين استكبروا من بيوته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 سعقهم ما قتوعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحين ولو قن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقت بها من أحد من العالمين إن أتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.